ويقولن <تصفيق> <سؤال> بمعروف <تصفيق> وأشهد ذوي عدل منكم وأقيم الشهادة لله O amen ettuk Allah hasbu Allah واني <تصفيق> ترضع له أخرى لليوم But i have seven hours. فَتَقُولُ اللَّهُ يَوْلِى الْأَلْبَابِ الَّذِينَ آمَنُوا قَدْ أَنزَلَ اللَّهُ إلَيْكُمْ ذِكْرًا رسوؤلیتلوا عليكم آيات اللّه that there a man بكل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء